وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمِنْ نَّصْرِهِ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ باء بَغَضَبٍ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 الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكمن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 واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفل عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 فَسَيوم فِقُونهَا ثمَُّ تَكون عَلَيهِم حَصرةً ثمَُّ يُغْلَون والذينَ كَفَرُون إلَ جَهَنَّما لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يُؤْتَهُ يُغْفَرُ لَهُمْ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 الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله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 إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَطَرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ فِي ضَلَالٍ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فإن الله عزيز حكيم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 فَفَووا بآياتةِ اللههِ فَأَخَذَهُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قوَوّم شَديد الععقاب ذَلِكَ بأََّ اللهَّهَ لَ يَكُم غَّيرًا نَعْمَةً أَن عَمَهَا لَ قَوْمِ حتىَ يُغَيُّ مَا بِأَفُسِهِم وَأَن اللهَّهَ سَمعٌ عَليم.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 وإما تخافن من قوم خيامة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّ لهم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِرَباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُهُ وَكُم وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لا لَا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 مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ سَانَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ